ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ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 امريم نريد افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وما لها من والالأَرضَ مَدَدَنَهَا وَأَقَنَ فيِيهَا رَواسَ وَأَبتنا فِيج وَأَبَتْ ن فيِيهَا مِن كلُّ زَوج بَه تَبَصيرَةَ وَذِكركُّعَابد وَنَزَّنَا مِنَ السَّمَاء إِمَا أَ مُبارَكَ فَأَبَتْ النَّ بِيجَ النَّاتِ وَحَببَ الحَفيد وََّخْلَ بَاسِقاتِ لَهَا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاز وفرعون وإخوان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 وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا, معها سَائِكٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا هذا ما لدي القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينو ربنا ما اطغيت ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالعيد ما يبدل القون لدي وما انا بظلام من العبيد يوما نقول لجحنم مهل امتلئت وتكون وتقول هل من مزيد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 وَادْخُلُوا غَابَ سَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قبلهم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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم نيسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَأَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ